ف ك ل م ا جاءكم رسول بما لا تهوى أ ن ف س ك م استكبرتم ففريقا كذبتم, ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون